أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مضعة عما أفضعت وتضع كل ذات حمل حملها.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 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ شَبِيعٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ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 ثم نخرجكم قفلا ثم لتولغوا أشدكم ومينكم من يتوفى ومينكم من يرد إلى أردل العمر إلى أردل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْزٍ بَيِّدٍ أعوذ بالله ومشترع بسيطة الله الرحيم سورة الحج بها سورة الملعب المحاوانة سورة مدينية سورة مدينية سورة دائرة كمية طاعة إلهي بقوة جهاد اه وفرج الجهاد حقا كور القل سو ذا وري جهاد ك لو واجيره يا رب بارا سبحانه الله و جل يا ايها الناس دروا اتقوا ربكم رب دينك عبسوا ان زلزله الساعه عاصفه الى ان كعزتها وحب فقط كان كذا أدنى كان روح إسحاق شئ عظيم، مالك أدنى كان ودن وروح ماي بمن تيسود يهيت، بدي سئي بجي سئي بوري سئي، مال والبع إسحاق وروح ماي، ووحوين شيء وين اللي شي هو عليه ثمان وتعال، يوم وين كذي ما تخيارة دريوها أيويا ينور شغيا وعليه ترونها على رك أيده إلّا كل كلّ مرّة عتّن مدينة المان والجنّة كلّ جد عمّ أرّدعت المائة المجنّة المائة لأنّ الجنّة هو الماء اللي وجد الله ونحن حارس برين مسكين كايره ناس كويان كبر قال جعله وإلّا يوالي وتدعوا ويبلغ سا كلّ ذات حمل مدّ أور له كلّ جد كلّ جد حملها وش أور لها دبّاصة دفتر أور كوا mala isuguwo iyo xawsh xanuunka banaayay iyo walaa ilaawe ilaa wax cod caayaa oo iska socoray moogoyeen darsay iyo waqti ay waray daashay maal markay taameeday malaa wuxuu halki ka daraf wataana dadka oo dhan balarkay sukaara iyagoo wareersan oo maayayna khamr aad baan walaahum be sukara mana wareersan oo khamr la maadum ee maxay ku dhacay wa orki soo dhaco oo la geeyay goor soo dhacay oo dadka oo dhan ay wareersan yihiin oo u maleysan inay khamr cabeen iyo oo wareersan oo khamr caabid waxa soo dhaw ku dhacay waalayeen walakin ala wadadkun ma waalay waalakin ala allah ba shadiid daran waxa meesha ka jira ayaa wax adalahow marka si aad إله لا إله إلا هو قضا له دينتي سيأودي سيثفات بغير علم العلم العام سو جاهل ابو دودى صابخ وشهغانون ان دود بدناه قريش كانوا انا برمي خالد بن جره كسودك وعاد حصول كولاد دودي جه او افتنوي سعيد فتوك لكن عام وهذا روح است وهو جاهل إله دينتي سي قوداي و ما هو علمي كان كتابي كذلك يسألون بإلهي كافلية إنا الشيطان فعيين هذا العلم إلهي أن يحضر الضغط وإلهي يقول الضغط الدينة ويقول الضغط أحكامتي ويقول الضغط وصفات إلهي يقول الضغط ومن الناس وحضرتك كاملة ومن ضدك كاملة يجادل مرمية في الله إلهي مرمية حقي في الدينتي في أودتي في أيه كاف مرميه بغير علم العام ويبطلع المركز أو الضغطة كولا شيطان شيطان كولشي شيطان كو مريدين <تصفيق> الى الله و هور كفله غوي شيطان و هور الى الله كفرت سبحان الله وتعالى و هارو نارا ايو راه اي روح كاستو جاالي كودو دينتا الى الله جاالي كودو الله سبحان الله شيطان راه ندكسي اننا قانو اني و ادونك روخنا اونلاين الله ما توك استو عليه دون لللا مرموه لكن لين رجع ثاني جاي القمر من روح كولي كو سوالي شيطان بحر عيون كتبه والله قريب عليه شيطان كبشيسه ووالله هرهو قدرو قريب انه ثاني من روه تولى شيطانه كو ولي دكتور شيطانه روه استجيا وولي كالدكتور فانه شيطان الروح او بعدين إلى علاس سعير النار تسعير إلى علا بكذا هالكاسو رب سبحانه وتعالى لقى له خذ بينه يقول خذ بينه سنورك سمر أساس وله رأو قرآ قدري شيبان كرول كسر كبعد ايه النار تيسقق لقيان يا ايها الناس ضل إن كنتن أذتي في غير شك لحي من البعض الصواب بين بعض كشك سنتي فإن عنا خلقناكم وانع وفيمن صرا عرّا من كأبو الرّيو هذا ضد بابتين عرّا تكوش تاكتان كوشة حرّوطان أه... هوستينا تاصد حديدين ويولايه من كأبو الرّيو ثم من وآبين ويآلم بالكأبو الرّيو ثم من نطفة وضدكة كرّو وعن كأبو الرّيو عرّادي كدّب وينتي هنا كرّاية مني مني العيال مني ثم من حلقة مني اللي برّو يسكيب الدلو في النقونا hin jiru من مدقه اديرو هلي و افكليس افك ايند جليليت مدقاس ومخلقا لا صوراي وغير مخلقا يما لا سويرد العلميه 47 مدقديها ادكي ايا mark la sawiro afki lo sonay dhigi lo ثم من مضقته ما كان ورع جيري ومخلقا الا مرقوا الك 11 لو صنعيا سن ان هي لا تغار روحي قفردن بو من يهانيا فردن كلو علاقه او خنجر هانيا دغن فردن كلو و هو انيا مضق قفردن كوك ضافو ايا مركا ثم من مضقته ما ان كدغني سبحانه وتعالى علاقتي كدبن كان كدغني من مضق مخلقا مضقها سو saw ka miyaran kalloosay wagaa ma xalaf iyo midan la sawiray iyo sawirki wari gaaran baa soo daadaneeyay hore oo tinjirtay linubayina faalna dalalku saafay ku sawayna linubayina saanu cabayn lakubidinka faalna ku cabayn مرحباً مرحباً لكي يصوروا ومعنا يساوينت وصود عيسا إنه يباين لكم بنصاق ينقصوا وين إنه يعد لكم إنكا إلهي أودس وأنه قرروا هو أسهلون هيا المخللين على المخلال قوة صود عيسا وأنه قرروا وأنه قصوا وين في الأرحام الرحيم كده يساوالينين بين مان شاء وطن ضام إلهي أجل المسلمة إنتي مدمر عمليات جارة ووقو يساوالين سمعنا وتعدي عيس كالكد midd oo halka kasoo qoonanaysan oo ugu badan tahay sagaal bilood badaw ayaa doosa ilmuhu daadanay sagaalka soo u dhaxuud daad tan laa ku qadar sadaayo waxa laga yabaa laba sano oo caloosha ku jiro daxad mid la doos muftir weyn ah aad oo inuu ka tiro soo qaato waxa ay anoo il kale mar ونوقروا وإن ديننا ودم كسرعنا صدق ما يسارك لا رحمة الرحمن عن كده عنك ما نشاع أنت عندون إلى أجل مستمئم أنت مدلج يا رجال لحظة أبويه تضموا كلش لحظة وكلش لكن ما بدنا تضموا كلش قال وعبدان جديد ما بدنا قد لا عبدان في من هو الله والماه جديد كلش سجال كانوا كانوا قبضوا العقول بذيهم تضموا يا سجال كم ثم نخرجكم wa antasari markii mudaddi adgaartano liha ay ugu yareeyo fadoo ay kamidahaydo ee sagaalku ay ugu dambeeyo haddana wax ka ku dhicin oo qabaneen allaah subhanahu wa ta'ala thumma nuqrijukum wa antasari na rahin kale ka soo saari oo meesha الله leen soo marin ee hoyidinka ka kaayo oo ka لو حتى مراضي لدونا روحا إلما يرغل ومريا جيكي غير راعي يرغل ومراقه ثم, ثم نبقكم وين دين وين باقي يرغل كي أنت يرانتك قدوان إساو إلما يرغل وين باقي يرغل ثم نبقكم وين باقي يرغل لتابل لقو سيدو جارتان أشدكم كما لقوين يأفرتن كوي حق لقي إيه حوق إيشي تامبو نقونا يرغل روح مرتو أفرتن كوي إنتا كي يرغل إلما انت كير ولي عقله وقريا علم يرقن كوودنا عقل جسي خوجي كووسوني انت افرتن كاي مرق افرتن ديال خلاص وح واحد مال عقله وما هاري خوجو ما هاري افرتن كمركو حاجه او جدو شيخو قد قال ثم نضيق وندينا والباقي يا تبرو شنو جاتان اشدكم خوجي ومنكم هاين ما يتوفى قبل شيخو افرطان كي اجار كيسة سوى الشيخ وضينا قوانين حوارنا قوانين نظل اخصانه دماري ومنكم حايدان كاملة من من يردو اللي حالين ايو الى ارجال العمري عندك كيسة حن عندك كيسة اللي طوح وحلا قدك يا الميه وقلوه يا كبا انتو جار رابدو الى الكحرية ايو تعال الى الى الباديو بسكو مدر السلام يعلم الله بها وانا الساس طاي بن عبدالله أيات دون كسبوا بقول جر لا قصة كقرى من الجوزي الحمر بن هجبة مجد كتاب كام جامعة العلوم والحكم بقول سنقول جوج دون كسبوا مركز على ريا ولا يحطوا مركز في هذه الأعضاء حافظناها في السقري فحافظها الله في الكوار مركز يراين بن معاصي كله وريح حبنا هيجا إلى ينولين إلى مركز وين هذا حامو مجد فهي الويل يربو بوهده يساو بقلجه هذا الهي يعتبر الهي سبحانه وتوكو يعني احفيد الله يحفظ لكن هذا الهي عاشه ودلايه يساو يرام بروه كبه ويساو افرده جاغمه ايو غويت العي ويبا دوقاتكي وحن رونا وقدرين وكا الكيو عصاد خراب ومنكم ايو التوفى ايو ان كميلا وعليه ميد الله وفسنا يساوان غويت نقوان هذا ومنكم اي كان من يود العيره الى هذا العمر عندي كيسه حسي او ما ير با له سويين ان توك هوينه او عاغه تينيه تالدي او خرب كتاي عاريه كتاي توارت كت الرسول كمان جريج واعود بك ان ولده الى دعوه الرسول ديجل من حاسه لوو خين هيا لو يله تجوغنا كدب او عقل لهاي وخغلنا يو لا يعلم من بعد علم انت علم لاي وخغلنا يكذب شيان سوس إلا ما حالك ترى اللقاء لكي و تراوض أركي ساورسك وحسن أقصصا سمعيه الساد وديري سنبالي إنا نصاب دخاني و تراوض أركي فلا على رحضة يوا الأرض دولك هامدة إذا ما يدهو إذا قل الشيء ما يدهو فإذا انزلنا مكان سودة جن عليها دولك الدشيس الماء دي مكان كسودة إيه تزد ويت الدقاق إلا وهم ركو نورانس ومدقا ركو نوري iltuun oo dadaqaqay xaraku sameeyay warow korbaysuulee oo dadku daqsoobay baali ay martag dulku soo fooracay mesh wax qasban baa in korbisoo aaday warowdu waa korbaysuulee wa anbato way talin min kulli zawj nuu akasto beed quruxsan oo dadku roob ka إذا يستعد سان دو قاو دو عين كاني سونورين و ترى ولاكي شو على بعض الارض هي ميد بيدها جلو عليه على مر كان سواد جنود شهل علما يتجد ملكي وانطلاق تحركت الجزر والغاب لوان ورطي و رب وتصفوا راح الكوربي سوادي وانبطقلك عطو بدل اعلامك جيلا يخلها ان دو قواريهو و اسكنوا كسك وينان قراب ومطر ويقولك من كل الزوج النوع كسو بهيج ذلك بأن الله هو الحق ذلك ثلاث يكاث ان تلك سأقول الله يتعبطه سيقول عليه ماذا؟ بأن الله إله هو الحق وإن هو يكوح نوري حق هو وإنه يكوح من الله يحقه وأنه إلهي يحيه الموتى على كل شيء, شيء قدير هو, هو تحتاج إلى أساس قدر عظيم. أنت تحتاج على كتبنا إلى أنو ولا وأنه إذا الموتة وأنه على كل شيء قديم. يا فلان كاردينال كل سنة كانوا الجالب للفر. لقد بيسألوا إذا يميل صدر لينكاره ورفض صدره. وأن الساعة قيامه ساعة قيامه أكية وإيمان لا يعرف فيها شك ماله نيمانس. وأن لا إله يبعث ويسار من ضلك في القبور. رأك في القبر صاب ومن الناس وحددك كميرا ما يجادلوا مدمرنا ياسي الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب كتاب لعن مونير او يا كتاب وحلقوه اركيو او يفير سوى لا يسلموا اسكد وضعي سوى الدين لعنى وعلم لعنى وحوالها جاير ثانية عدثي اللي قمت صلابا كيف يدرك ملكا حاق الله شعره فيه جايرس ليوضي الله سيقو نفتي سعب على الياداتك نغفها دعي فوسلا وصلا عن عاص إلهي حقه يساوي كبري سأكبر يساوي من حد وضي إلهي سبحانه وتعالى كبري تدرت ماركي بحل واشا قال لو كنت حاجة أجديني شيء ضدك إيا النبت يسألهم لهو له الأولى له يفيدوا يا أخيتي يندلبوا ليه هدون كده الله ينبئ عليه شوح ونضيطوه وننسينا أنه يعمل القيامة على الحريق على كوحب ذلك بما قدم لي يقال مركز وحلو دمرك عذابك لغرينت ذلك عذابك بما قدمت وهو وحي هارمرت الشيبتي يدك لو دعمت وهذا دعوه وها عبد انت بدلوا قبطاو او واحد ادو سميستاد بان اله الله ليس ما هن بضلال من مد الميل العزيز قدوم اي اله قدوم ما النار لا سالو د و من الناس حق كامل من من با يعبد الله اله عابدي على حرف شك يقين الهي كو عدم شك وكو عدم حرف حرف الهياء جيس كاسو فلترفها هل قدروا ادو كوستي اقول هوا ري هناو الطلاب سوادو فيها بنا هناو قلقش ومركا اردعوه ضرفوا الدينة كايسة وشكسين حقيقة مهيس بطكو حكمي من يعبد الله الهي عابدي على حرف شك ايو عبادة بحيو و kaaysa sarafku ka dadi wax yar oo tidna inay u timado marka uu ka dhoc meeshii umba usiga iyo aina saaroo ha dhawo xayrna dhaw nafta waxa uu ji'ashan barwaqo yar oo aan dhawo dhaw iyo wakaa iyo xabeebaha adma anka bee u haysala iyada ilaalina مادر. انقلب على وجه قال لي ويسا لنقضنا وصوي الله عليه وسلم وقالوا انقلبه وقدومه على وجه سي سهر وقالوا يا خسر الدنيا فلح النوع عاصها الدنيا وخسارية والآخرة ذلك كاسب وئسه والخسران المبين وخسارة عدل وخسارة عدل إلهي وكيف قال لي قالوا قال لي ماذا توقع لي ماذا توقع لي سيوهز على بكر وخسارة عبد الله يدحو و العبد أو بري روحه من دون الله إلى غيرك ما مخلوق لا يضر إبليس عندك دم إنك كفجده ما مخلوق لا يضر عندك إبليس كثر ليه ما يجده وما لا ينفع دع عيونه أنفع ما يجده مخلوق واساسه ذلك كاس وحر روحه كل عين هو إسمه أبرار البعيب والبعدين ما قال يدعو والعبد أو بري لمن مخلوق دره إبليس aqarabu udhawya min نفسي warta ahmadu laakin udiba iyo inoon wax u tarake udhow udhow wax tarku ka fogaayo mar wax farimaay la yaad wax taray udiba ya kale daru debkiis aqarabu udhawya min لا labeysal mawla matku nusrayo xuquqa qabta ka saagu baazaro wax ka saa ugu baasbalan walibi sala asheef qaraabo mid qolnoqdana ka saa ugu baasbalan waaro ilaahay gaayka subhanahu wa ta'ala aawuri iyo bariyu tibisal mawla walibi sala wa waxa u ilaahay gaayka aawur baqran balaay mid weeri laga dhigto naase laga dhigto wax laga doon walibi sala الذين أعمنوا قوة إلهي ينذر لي كتابك المنين وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها هالأمهان إن الله إلهي يفعر وطني ما يريد وحيدهم وحيدهم صعبين فعال لما يريد من روح كان أحامل يظن من ملايين ألا ينصر الله إلهي إنوسا رسولك أهل لنا إنه أبرجان في الدنيا ولا أخرى في العوض روح أموده إلهي رسول كيف يدين دي إسلامك إنوسا إلهي أبرجان إنه أبرجان الدنيا خرابه، فليمدد حقصه حرتوا بالسوارين حارق إلى السماء سقف الجول، وقال عرقل السماء وهي سريعة نبض، هذا وسقف قال كان حقصه رحارق، ثم اللي يقطع هيسك الجو، حاول جاهسك الجول، ومرك هك فيو هل يديمنه واحد السمائي أو كباطيو كتكحيل كيدو واحد السمائي وحيرضة أو يوم سعيد ما يقده وهي كعرفيين وعروا لي النعب نعبد يغوه إلينا يا رسول كي سيه كتاب كي سيه إسلام قال له بحيه بني هاي سديل ويتحج إسلام يا رسول قبول إلينا يا كتاب كي الله كفن له بحيه واحد كهاش أهل ريته وليس من السيد السعاج من رأى كان عادي يظن من مريني أليه سلام الله إلهي إنو ستصولك أول إلهي ألا ينصره تصولك إنو سيقول إلهي الله إلهي في الضياء الدونك إيوال عخلت اللوضبه فليمدد حقصه حرطه بسبب حرك إلى السماع الثقف قوله حقصه حرطه ثم ليمضح سعاجه فليمضح فيه هالذي من نحرك سيوم بابيه كيدو الحرب إيوال حق السمعين فسعاجي انتا ما يقيدوه انك عريسين وكذلك بأين تحسوا قالوا والي فيه وكذلك أنزل الله آيات البيان كما أنزلنا الكطب مثلا أنزل الله الكتاب رسولة بالجنبان آيات حالة وهي آيات بينات عد عد معناه ورصة ربا بسكاعد الله إله يهدي كتابك وفحنه يا أور مصرع من يريده ربما الضاروه أولا بسكاها نون عقل معها حوال الله وحد جابك الله يكون دون معه يبدو وإله يبدو نتانك شو لو مهديني وشهددني سأكتب عيسى ونرث الكلية لا يهانوا ولا يتوس إن الذين عمم قوي لا يترمين كتابك يحصل كرمي وال الذين حادق قوي الهدوء وأن وصابين وفرق كملها ااا في أقول للعاقلك والذين عشروا هيقوم شركوا شرك إلى السماء إن الله يفسره إلى وكر الصارم إلا و كل ويس والعيان والوحة الصور القرآن علىنا حقت إن الله إلى يفسر كارصار يبينه البحر يوم القيامة إن الله إلى على كل شيء شيء إلى وحى وكر الصارم وحى والبجوب جو وجوبي الله يشهد له أن يسجد من مخلوقة في السماوات خصوصاً ومن مخلوقة في الأرض والشمس أن يسجد والقمر ضيحة وجه حتى جعله حركها إلى يسجد والدرار في الغدود والعصالي إلى يسجد والمتجمعات كعج إلى يسجد بور إلى يسجد بور تبعها إلى يسجد والشجر جذو وحي الاله يسجد وحي السعدا دهم دا واني يقول وحي بقد جيره برجو الى وكثير من الناس من من وكثير من حق عليه وصل من si xalayda iyo xaynay iyo islaam ka garamariyo gal ka dhigo wax karaameen karo islaam ka qalbi u gelin mar walba inalla yahay faalu ma yashaa ilaay wosada ya wuxu doono ku doono fadlan buqwanu ku doono adlan buqba inalla yahay faalu ma yashaa markaa inalla yahay sidii kan ilaahay hanuuna galaw baad in galahayneen لا نقول السجود وهمك اللأخم هل كان كميت أو فضيل بلن أيون رسول كشين حديث قيام موسى عليه السلام مركون روح سجود كذي في آخر يوم شايد دانكو إنتو أيه أحسن رسول مركز صعدة يا ويلي هوب بايقول دعي عمر جن بين آدم كون حال فرق إن سجود وسيا جن ولا فأذي كفري النار نصر ما يمتوه نار من الله سعدكم هنا الشيطان كان كنح يمتوه وكوريس عيب سجودة دمركم هنا حتى داروا يسطروا على سجودة من السلاة الماء هادان اللبضان ولا واللبض ووبي يختصوا ويضوا دولان في ربهم بيقضوا لان الهي بيقضوا لانهم من الولي بحيولي اعناه الهي وحقه يتصيب علي رضي الله عنه ونكو ana ga ugu horeeyay ilaayntu rugga ku farisortiisa dooday oo iyo xamdi iyo ee culeed ibn kharij iyo ko ku bulowday sasa كان haq ku soo jira rawiro taa kanu haq هذا ila rawo oo qoreyo saada inta la soo xaydan la wada oo galte islamke oo iyo rasuulgeen ku hadba qasmani wa labado ista soo waydooday sabab bay ku doonay ku horowla اللهم قطاع دواء اللقوه اللهم بيقى الثياب المرياح اللقوه ومن نار النار كسم يسمك يصبوا وعلى شوه من فوق حقوسهم ملا حدوش يسا الحميم بيه النار تلقصه كل الجهنم وعنك على غشوة وعنك على صوصة وعطان وعنك على صورة اللقب دولة دبالة زادة فمي وعنك على الدرشاد بيه الغشوة وعنك على صفحي الله وعنك صعو الضالرين يسارو به حميم فيه. ما في بدون واحد عراشه كجرب يبع على دراعنا يوصعنا هذني واحد على ضب الضوء يو ضب كذا على نين والجلد هرقي ولا كندر على نا يدراعي بي وحال كلا قشر يهرقي مركز كلية ولا كوقا يدرامو دهون كابليت بيله وراء محيرين مقام عب دب جالو من حديث بركة صلاة أو واحد على تنحى وواحد واحد واحد غجر تمويل دب ده ندرح على مركز أرادوا عيضا أن يخرجوا إلى البحان النار من نار عجالة من غم من مروك درتة فيها والوعلوا من حر الجنة فاية مقامع وذو قوى رجوليا هذا الحريق قال يشوفونه تعالى وقوة جاره إلى هذان خصمان بعلي وقوة مرك خص لقي حق كسرج هو حق ربي وحق أهله أربعة تأكن إن الله إلى يدخروا كريات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وألا والله يشكر رب الصورين تجري من تحت إلى عنها كل أمري واحد كل سويين كل واحد كل سويين جنات تجري من تحت إلى عنها يحلون ولوقوا فينا رجال شيء هالجنات راح يمين الساوية واحد جاعنت غش ساعات هي فرجش يجي واحد بالوقوع من ذهبي ده كذب دونك الرجال ينام أقل ده بالوقوع رايح إن كذب دونك كرهين badda laga soo baxay qol xodo luulkaan waliba soo dhar koodo fiha ganada xad xariir xariirrada dadka loo galay dadkoodu waa xariir waxa lagu qorxinaa yu xalawna fiha min ashaaq hagaa aan faa'iido faraa ila gashadeen hadiyadoon dunkan ragga waawu barjaha ka yar xariirtay maayo lagu ma labadu la الى الطيب ونا تحدي او من القول هذا بلا عن بالله عند القران وي الى هو كون يتصي او بري او قلبي او جريي قران كون وانا حقيقه الى طيب من القول با الهي وكوان الهي الى يتصي كون يوم هذا كيفك وكلامك الى سبحانه وتعالى وهدواء لهويه الى الصراط الحميد اللهم المحمود كل ما هي مرول با اسك ماتن ودر يس الى القصي سبحانه إن الله. إلهي سبحانه وتعالى هو اله القديم إن الذين كفروا كو الغالوب وصدوا عن سبيل الله إله الدين الذي ذكر الكور استاغني وديري والمسجد الحرام ذا توجدي قال لي مثالك جعلناه أن للناس الناس دبك أنو ييلل سواء من استمن يهن العاكف كن دكنو المسيك جماعات دكن في تحييه والبات كيني كان كور كجيد لو دوارو عادنا هذا المستدين بلان عيال بلان, بلان, بلان بحريديشان ما كلا ما كاربوريه يحمد إمام والشيخ الإنسان سوق قريب لا ما كاراو ما بنان ينقول لك كريستو الله جاتو لا تكاسا نكيمات دورنا إنا سبحان الله تعالى مش عليري حدنا ذكر وكف اللي هو تجاوب على واحد وانتي اللي جين بلاجين تاس وأول قانيس هذا كورن إيش بس هذا اليوم بس كل عليري لكن لا garkay maayay hadana waabnal wala buru ah oo dadna inaanu ku marka tiilama way kharim أهل الذي يجعلناه ملكا صواء أنت ومسائك الكريم ومسائك روح روح وقالب ملك روح اللي قدي لي أنا ملكا في المجال هو كالحاق وقالبانا ورطة ما يستعد صوك اليسائي وطواف يسائي إيدا المسجر تقول إنه الذي نكفره ويسدونا عن سيدي دينت إلهي داتك كوه الكهر استاجي يقول بيبني دي والمسجد الحرام داتك قالت المسائج جعلناه عنقية للناس الضدكة سواء مئة والتميين العاكفو كان دجوي في مسائجية بلدك وكيال والبادئ كان كوركا كغيين وضنجلي روشي الضوانة فيه بلدك يا مسائج كاكولكا فرمانة بيالحاد ان روشي لا الضوانة روشي وحال ان هذا وشي لا لاحي هذا أنه حتى قل إن من الله روح اللذوان لحد بعض واحد الصالح اللي هي وين على اللي هي الحذر فروحه إنه حقي الدين اللي هي الضونة حنان قصة من الركاب بالظلم للضونة ظلم إنه قصة من ذبقر من أذارين عليه أو واحد كبد وانتهى من سنين علمان زين وأنا صاصه مكواه ترى الله لكن جوا حنان قصة من سنديشته إلى يركب قوة على ذلك أدونك هذا من محله وش عطس من صوت إلى wad ko ala soo gaantay ka qabta ficilki laakin ma kallimna waru leeyka xurmada waxa uu leeyka ma abuul xarar oo deweyn baa jira ka soo dhax dhuxi nee saxataa inuu ciwaan ka soo noqdo marka ruuxa inta halka jooga haddana ilaahay ku caasheeyo iyo hubba u soo ku noori yadoon ka deewey waxa ku بالحادن فرشي حمال للدور بظلم للدور ظلم للدور اوه الحربات اللي يقول إلهي حرمي قصمي حرمتها نذكر الروحة ونرسينا من عذابنا عليه ويدكر حسن أبيلهي محمد الوقتي بوأنا أندي الجني ما كان البيت ديتك مرشي يقول إلهي بذيوه بدله، بذيوه هو يديك كان وقل الله وحنكون لديه الله تشرق اي لا تشرق يليه بي عنك حتى حتكلم وحي له ولاجن والظهر بيتي بيتي ده بحيث ان يسقي ويلكي سوى دفيت للطائفين والظهر قوه توافق والحاكسه قوه سكيتكاس والركع السجود قوه الركوع سنه انت سجود واسعى الى الشان هو اللي جاي سوا فرض هي مش طب انا هلا وين ده انت موسم قائم انت ضب ضوافي انت ضد الركوع ساس في جوشك انت ضدك كدحجد انت اول لما دي قال وحوث قال لك كوك مش ملايين انت الراس الله سبحانه وتعالى عوض سي يو ضد هذا حكومه ادي ادي ودانه الله سبحانه وتعالى ايش قال واحد كل حركه كسمين ود دم دافيا سي وقشقيان ركع ايها ملايين ملايينك ملك قاعدين وين ما سيوري قرام وعين مهي مسائل كاسوه صغري ووري عركم ايه انت سألوه قد حجيه مالك رامل ايه بعدان لنا يا سلام مالكاسوه ووري عرام صغري ووري عركم ايه فلو عامي عركم ايه والقائمين ايه والركع يستجود كوا وضاهي البيت كي في الناس ذكعوه يسيوه على الحج قصة إني هل كنت سوء يأتوك ما ريان في جار يغل غيني وعلى كل الدعمون الناس قصة سوء ويد وبسرعة تنتدل فقلها كان كل ما ريان ويكاي ما يان من كل فرق جهة قصة عميق فوقه عجل غيني ماذا بدون كمان شعوذة ماي على غين ماي إلى إذا ضبطك الجارية سفر وتعار ترفعك يا نبك يا مربع وداي وريا كصانقان ففاد كي صبرك العرصية جهاج لاق لاقل التالي فيه برسول كيش دبوا وقالا يقول حضار الكاتلو ايوه وحك جر حضارك سبحانه وتعالى وقودتها لجري فروح نعي مري ويمان للمسلم واذاين في الناس هو يسير بالحج يعني يسوق اسدان حلقا سوء اهدا انتو ففا بورتال لكن زي قول الجده انتو انتوه تقلل لهم سينوا مقاشين على المقاشين دواء يا أيها الناس من النبي إبراهيم إن الله خرده عليكم لها سحروج إلى يبقى جالس يدعوكم قلبي يا أتوك الجالم وعلى كل الدعامير نافكا على وش السفر وقطعير بعض عاتقين فيكوب من على كل الدعامير متكسر سوا سو عكسوا يدو صار جالجامل في انتلاك يرثيان من كل فج نعسى إيه وليه وأدوني آخران حتى إن لقيت تجارة شواء بانانتا وانتا تكتب وحكا في صوقاته فإذا بانبانا لقى فإذا آخران فإذا كيف أدان فلم يرسط ولم يتصق تجع من ذنوبك يوم وليدتهم رسول الله صلى الله عليه ما يعني عرشك صلى الله عليه الله ليس والحج الحج ليس له جزاء إلى الجنب وعديث قال المتطفى تعالو فإذا الله ما كوي كلام مناف عف... منافذه ولا ليش هتوصي أوصي حادراً بمالك الصغواي ما راي منافعه منافعه ويذكر اسم الله مراعي إلهي في عيال المعلومة واتواني كذا سجى فضلي إلهي والله فصي على ما حزقهم وطريقي كل ذلك سيدشيس عروض فصان ومبين كلام عارف حوارين لك الجورع وبسم الله الله عنا يهلكوا إلهي الله فصي حالك كبيرا هي اضحياني منها حق هذا كعنة واضحماوه السنسية البائسة كمبهن الفقيري فقير كاو كان وحنه السنين اضحياني السنين اونا هذا حق هذا الحلوك ومقوناه السيادة سيباني سبحانه وتعالى وهنا كعن ثم ليقضوا هالزوليين تفضهم لولا حلاليوه ولا همريكي القرآن لحلاليوه وستقضي هالزوليين قديها سنة القرآن ووكاة سنة القرآن ووكاة سن الروحي دور أي ايوه بسرط مالك هاوريك ومالحطة الوحيس كسايرك ثم ليقدر هزو لي انتطاط ومساط دولي ويقول ليون نذرك فريق اللهم قراء يطاعناها هلعو فيه ولي يضوف هاد دوافة بالبيت العساق دوافة ويداء اخربنا قلبه وادين الاصرين المساحك بها الشحي الى هذا الملكتك تحكي مجروه مالك دوافة كميدة الهي عملك ولي يضوفوا ومالك الطمان أبي بلونك أنا ما أعتقدن كاره ولا يبى هو بيلبيت العدّة. <سؤال> جوري بع إلائي بقولي لا والله والله بفسر أتصورن فنوجي جب ده بيلد إلائي بقولي إيه جالس جوري بقولي فكوه مايا. قالوا إن أول بيت مودع للناس للذي بباك. ذلك وما يعني الأمر وصل إلى سرشن ومرضي يقدمه هنا المعلومات اللي إلائي محارم وإلهي وين حرامته أكتس كوي وبيلا إلا عرسي سكيع ما يسكت ضرطة زين حرامته وغطى جارم على غلام يضرب ذلك بركة شن بالجوع وما يحدق وحتى جيت كيس على الثامن وحكي له كلام وما ترضي عادم الله. إلهي إلهي حرامته سبته وين أيوه فهو وين أنت حرامات خير له خير بيشرع عند ربي إله أكتس وشلا دوال لحلاي ألا نعام الحوارة على إيدي الحلالي إلا ما يطلع عليك وإلا خريه مليد المنخنقة والموقودة والمتلدية والنطيحة وماء كاسر وكاسر كوا إليه أشار إلا ما يطلع عليك وإلا خريه في خريه مليد فيتنب الفجاد أجتس وحن قرن كالكفجاد ومن العوطان في سنة ملع سنة فهن قرن كفجاد ويتنب كفجاد قولة زولي هذا القبانة مالك عادة نسود لكتبها الرسول كان لجولي إنه يلي عدلت عد إلى قوور الزور أشركوا بالله هذا الكبنتة هي مخاتجه بنتها وحالها سمين إلهي ولا شيء يعلم وبنوته ووئ وكواعش ألا أنبئكم ورسول الله بالله وكان مطك يعني رسوله عن وفقه وسافر يستمر الزور قعل قعل قعل زين هذا عن ابنه يسوي دليل ويأكلين تروي شو بده ويأكلين تا هذا كبين بكد اللون بخاطر مخلصين لله غير مش الكل دي مش غير مشركين. كو غير اله. في اله. بالله إلهه وإلهي مخلوق يستحق ولاده فكأنما خر كسر الدعي من السماء حق السماد فتخفو ضير شمبير عيد لصطي سوى دحى صمرة يودي الشمبير لطري أو تاوي أي هو يسي ويجي به سرع أخرى الضوايشو في مكان السحر سوى دحى كسر جنسه على قصر الطري باش شمبير قبس الطير عن طري سفاه كود عن تاوي ليه أما الضوئل بعنتاق قاتر حكطر الطنول حق الجد تاوي به الضوايشو حيجي يسي كور في مكان السحر ما نعلده ذلك هو ابن عذيب شاعر الله الامر ذلك سلوى يامن شركك الى الروحان صاير يعود حالك شنو عيل يسوي ومنطقي شعائر الله المعارضه دين علامات تدين ترخي وين مع باس وحوله هججه او وتحسينها وتحسين ومذبول او طحن هذه هذا حكمه وضحيت مرتبه تخيلها غورايس على هلكا الا ينتوي عبدنا فبورد أو جو عنقور عروه إلهي سبحانه وتعالى وعبدان عباده ومن فصي شعير إلهي وعي علامات الدين تلاهدي ومعارف مويك الدين تلوكر ومن فصي عدي شعائر الله شعائر إلهي فإنها ويننت أو شعائر الرعات وين متقلوب قلب ليس عبسي كم تايه رعات وارو إلهك عبصاني وارو إيمان قلب يسخبو حوالين شعائر تسوي نيو إلهي أن في ايه نفس عنده ورا ورب لكم الحلال فيها حورها الجورعي كان حدي وهو حق لو ودو وريت بيت بري كان حي يصل له بيسينه مناصعه جيد الى الله جل مصم وعلى سي قريه نافرمه دي وعلى سي ماليا سوق قالا سي غولانيا وكاس ثم محلها مكان الحلاله ويدي ماشي لو جوغلايو الى البيت العتيق ويقول يا عتيق او سان ساش نلوا معنا لو ولكلو أمتن أمتكسة كل يد وحاو إلهي بها يغسق ناري ولكلو أمتن. أمتكسة جعلنا وحرية لي من سكن في دار ويعدلان وعبار من سكن مالي بحكوكه و ويليان السلام كانت اللي بسرين الكعبان عيد بغو ماتكسة وصلا هنا مالي بان وصلا هنا لي يذكروا بسم الله مالعي على ما رزقهم ويقول كل ذلك يدوشيس ومين بينا كلا العامي نعيو هذا الضهين عن روحها الحضرين يعني عن الواسطها نوع النعارة بلندة اللعاء اللي يجير يا الله فإلهكم إلهين وإلههم واحدهم وإلههم وامد فليهم فلو إله يكريها أسلم أبوه بها السلام ووشر المغبتين ندك إلهي أطيع وبشاره فقال لي سبحانه وتعالى ندك إلهي أخ الشوع إلهي سبحانه وتعالى أطيع كويل وبشاره مغبتين تبا مخلصا وكل أمة جعلنا من سكن بيطانو ايالي مرعي وين اياني ويحكوكو رعانو وكا شرميان بانو صلواني لي يذكروا سيرو حساني اسم الله عيدة يذير لانك ذكرها ايام التجنة ايام اكل وشرب وذكر الله ورسوله صلى الله ورسوله ناربها سطر حيدة لبليمان الله فرح على ما خذتهم قدت لاني كورجاق السير مرع عيسى وبانو صلواني ومدهير ماركا قوري ايام جوال الحساني ماركا في البكاء حلاشة عليها الشعور فلا اله الا الله سبحانه وتعالى فراء حكوم الهي انه اله واحد المعوذ ومنك له الله يتصدى من ما فلو الهك كل جهه اسلموا اسلام او كان ثوابش للمقبتين مقبتين تقب الشرع مطيعين تقب الشرع ادك اله عبد الله تقب ذكر الله وجر القروض قلب راض عصين مخبك كبر لا يفصل راح مضيعة إلى يسد الليل وقل الذين إلى ذكر الله ووجر القروض إلى يدي الله الشياخ الله الله الشياخ حتى إلى يكعب صلاب الدين قلب يسوع عصين اليمن والصابرين وقوة صبر على ما الصاب ومش كل عوام مصيبة الدنيا مش هيقيمة الدوي كصبر ومصيبة بس حانونا ضو كدعية فغير ضو كدعية عبسا ضي كدعي او لا نارضي كدعي عبسا ضي كدعي وصبرك النظر بشيء من الخوف والجوع والنقص من المال والأمكس والثبر وكذب ريو كل عام والمقيمة المخبطين تيوي ويستفادك وبلاي ينوب مشاريه الي الجنر يجيلي اله والمقيمين والمقيمة وقوة ومما نزقناه حج سيا بكينا ينفقون وفوع دحية وطمق بطن انتظر إلهي سوف أكوش هاي الكو وجلت قربه مالك إلهي لله الشابه مالع إلهي عم غلا قلبه قوله أبسنى سفر الله الوصابين وعلى ما أصلاهم خير بدنا قوات أصلابه الله عليه هو أنت هنا بصروف الدين لا هنكر هو سعده والمقيم للصلاة وترك الصلاة إسلام هو ما رتنا من الطقوس اقرط تحي الله كل شيء مقبتين إلهي و مشارك والبدنة غير جعلناها ويلي لكم يدينكم وين كان يا من شاعن الله معالمه و وي إلهي دينك طلعو غتن قدغني الناس ديالو قالي حتى انت تجو حن مغير خدار يقبلوا بجوراسو شي لبورتو انت زابط الجورعكاو وأوليح وإنتظر على كبه حصلنا انتو قدوص الله عيننا قول عين والبدنة الله ضواك مضي علوانا قتبه قلت اللقاهان أصلك وقيرا قاران لودا لكن الله نبدأنا وقال بها علوانا قضى الله والبدنة جعلناها وحينيالا قيلة لكم جذينك من شعيلا لذين كيالا لكم وحد ليذين فيها قيلة خيرون إنا نافكا قول عداني خير بلاني ايجي بلان بادي ايجي فاد كروت بصة بسم الله ومركد الجورعيين مدعي الاهي عليها الناس كانت دوشي جسا صوافة ايضا صدح كنت اقوم ايضا مركد الجورعيين لما فريشيه لما نسيخيه فحلق احرا شي ادي بحلق احرا هورا مركز هالكاله قد نفطه انت فرور تلقب ايضا فرور لقى ان ابو رسوله لحذا انت اصنى في الجورعي جعنت في الجورعي ila bqallee fo rasul gowra hadkiisi hada wada calayti bqallee bu hadii iska gowra lehna ina inta ay sha gowra cali saban bu gowracay saban iyo sabad inta kana isha gowra ka saaba sallallahu alayhi wa sallam sasa u yaagnaa adreen mar baa u dar kanin hal fariisii marka daa ibadha wan wan xarha qaayima iyo wa sallam أرق إياها الله لضعية لكن جيدة وحلو بولا إستاك فاذكروا الفصة بسم الله مجع الهي و بسم الله الله برضها عليها النافكة دوشيسة جيلها صوافة إيضا صدح كتاة هو من مكحبة مدهورة فإذا وجبت جنوبة مركز ينع وردعب مركز نفتة كباحة دوي فكلو منها هنا فكلو هنا منها النافكة حقية وحكا واضع مور انسية القانع والمقطر فاسير ربنا ربنا ربنا ربنا يكفزلكن الشاكل المحسنين نكلا بهم ومن الجليل الطبري فاسك كيس ورجه عنو ينقطعير ومفروي هاي القانع والسائل تمسك عشاء أظن ناس وكان وكو يوقع سي وعنسي deen kor wax ka cuno baa lee subhanahu wa ta'ala boqotii dheerad mid wal bacadii kasoo goobay rasuulka naaf بقول oo markaa واحد maraqii sii واحد koobay wax laga soo gooyay waxa biyar weeyay wax badan weeyay maraqii sii فإذا abee rasuulka min jeel uu leeyahay faahira kis laga heela saayidaa tarba doobow waxa sala soo heela mid ما له كريه ما رقيس ليه لي بكيش يحكمون رسول الله ورسوله فوفى إلى بنيه لكن جيره حجيبه جاري ديجي أبو سبدر صل صية كذلك ساسا على لكم جيره اللي هو ya gowro ilaha ya wadan la يا maayada ya korila ilaiba inuu saxir inuu leey ka dhalita sasa aragtay lower base ka haysanay gel kara badan faruunta ka xiranay intaas awro isku xiranay haysanay ku yarba iska maalay taban jirba ya ka yarba gel maan la keri baarin oo ku shidi sa جورعاني جورعي وين لو بجورعي كانت طبعا عطان سوستك لو ينبح بينهم صوم ألف جورعي هو كرسول قال نف إنت كل جورعي كذلك سخرنا عصان سنجير ينكم صخرة لكم يننكل جعي لكم يننكل وعلىكم تشكر سديكو شكر داموا عليه تشكروا أنا شكر داموا عليه كررنا نواني كجعي ترى الله نعال الله علومه جاي لي وأحس جاي جنتي حالات جورعبي سوي جيل بس او الدول دارينجنا ليه قاية حانفر اكاوه اوكا مرمينجنا الله سبحانه وتعالى يحكم الجنم لينا الله إلهي جارم هاي لحماه قيل الله قوله هل يسولى دماغ يديك ولكن يناله تقوة تقوة قيلة وإلى عدن فقلال قوله لكن هذا خراب وطقه هاي وقلبه تقوة كان الجنم وانه احترم هاي وانه احتروا تقوة ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رسول صلى الله عليه وسلم صور كالاية قلوبة هذا يساة هاي وكالله نصيري لكن قلبك المحك كجل الروح الساس الهي في اليابي رسول هي عملك كسو الضحر يا قلبه يعني قلبك في عين جوائم يوحي عملك كسو الضحر مركه لك الهي مجدر لأنه لا لأهيه ولا إدماء ولكن ينظر إلهي جاءتها الروحة كالتوابية حتى هو تقوى منكم حقينا كثيرا كذلك صاصو سخرى الاله يوسفره دي لازم لاي زغارو وعرضه قوي تصطيد الى دين يجري واحد دووانك كذلك صاصو سخرى الاله يوسفره لكم يا ايكم ان كنتم تجل لتكبروا على الاله هو يسهان على ما هداكم وان تؤيد الهويه وهو يريد فدي الى جلاي قوي له سبب وهذا الشيء المستن عبد الله كانك ترى انسان كوا بشارع وشك Ola haluaa.